ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأبرهة وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة ألم يجعل كيدهم في تضليل لقد جعل الله تدبيرهم السيء لهدمها في ضياع فما نالوا ما تمنوه من صرف الناس عن الكعبة وما نالوا منها شيئا وأرسل عليهم طيرا أبابيل وبعث عليهم طيرا أتتهم جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من طين متحجر فجعلهم كعص مأكول فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدواب وداسته